لا اتره في صدره و شهده في فمه لا في صدره تجري ودمع تشوقي ودمع تجري تجري في الافادي من هجري وتشردي أتشرب الراحة من دمعي ومن ساري وتستطف كأناتي وتنهيدي ظ بك ذ من الله يثور في صدري والشد في فني الله يثور في صدري والشد كما لك شف الهوى نغامي ولا تعشق الدنيا أغريدي طلعت في العيد مجلوا على قدري طلعت في العيد. كطلعت غيمة الهمياء في البيت فما رأيتك إلا البعث في رامتي ولا داري فرحة العيد فرحة العيد